قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا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 الشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون